من هو الشيخ طهر شيخ طهر بن عاشور رحمة الله عليه هذا كان إماما من أئمة المالكية ومكانته في العلم لا يمترى فيها وقد حدثني شيخ مصطفى النجار شفاه الله عن شيخه محمد بن أبي بكر التطواني السلوي أنه كان إذا ذكر الطهر بن عاشور كان يقول عالم الشمال الإفريقي مش عالم تونس هو رجل تونسي كان يقول عالم الشمال الإفريقي وقد كان يحدثني عن الشيخ البودلاء رحمة الله عليه وهو تلميذه الذي لازمه تسعة عشر عاما يعني من أظهر الأدلة على مكانة الشيخ في العلم موسوعته القيمة في تفسير القرآن العظيم كتاب التحرير والتنوير هذا لا يستطيع أن, يعني أن يتناوله كل أحد بل لا يتناوله إلا من كان عالما أو كان طالب علم متميزا يعني هذا مما يبين لكم مرتبة الشيخ في العلم